بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م م ر تلك ايات الكتاب والذين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 مُدَبِّرُ الْأَمْرِ يَفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِنِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ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 ஜும்இீல் தீன கஃபி அல كأصحاب النار هم فيها خالدون ويستغدلونك بالسيئه قبل الحسنه وقد خلت من قبلهم المثلات وان ربك لذو موفرة للناس على ظلمهم وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَنَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيظ الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهاده الكبير المتعال سواء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 ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم واذا اراد الله بقوم سوء فالا مرد له وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا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 وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ غَفَاوًا وَمَا هُوَ بِبَالِغِ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 قُلْ أَفَتَتَّخَذُونَ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ أَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ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 لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَفْتَدَوْا بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ أَفَمَن يَعْلَمُ أَن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 وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ وَالَّذِينَ صَبَرُوا بِغَضَبٍ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَمَن يَدْرَأُونِ الْحَسَنَةَ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ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 أَلَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبٌ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبِ أَلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَا لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبَ كَذٰلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لِتَتَنَوَّعَ عَلَيْهِمُ الَّذِي لِتَتَنَوَّعَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبُّنَا إليه متاب ولو ان قرانا سيرت به الجبال او اقتطعت به الارض او كل ما به الموتى بل لله الامر جميعا افلم يهنس الذين امنوا الاو يشا جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيب بما صنعوا قارعا يصيب بما صنعوا قارعا او تحن قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله ان الله لا يخلف الميعاد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 مثل الجنة التي وعد المستقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار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 وعنده ام الكتاب وان ما نرينك بعض الذين نعدهم او نتوفينك فانما عليك البلاغ علينا الحساب